بسم الله الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعود بالله من سوى أنفسنا ومن سياة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل الله ومن يضل فلا هدي له وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أنه محمدا عبده رسوله أما بعد نتمنى من أخوة إذا كان الصوت ما هو واضح ليغربون حتى يكون الصيام أيها أخوة هو أحد أركان الإسلام قال عليه الصلاة والسلام كما في الصيحين من حيث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس شهادة ألا الله وإن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان والصيام هو واجب من الواجبات وقد دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتقون وقال عليه السلام كما في الصيحي من حيث ابن عمر بنى إسلامه على خمس وذكر وصوم رمضان وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأن من جحد وجوبه بأنه كافر ومن تتركه تهاونا وتكاسرا فإنه فاسق وصيام رمضان يلزم كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام هذه أربعة شروط لمن يلزمه الصوم أن يكون مسلما وخرج من ذلك الكافر فأن الكافر لو صام لم يصح منه الصيام وأن كان مخاطب بالتكاليف الشرعية ومحاسب عليها يوم القيامة قال ما سنكون في سقر قالوا لم يكن من المصلي ولم يكنوا يطعموا مسكين وكنا نخوضوا مع الخائضين حتى وكنا نكذبوا بيوم الدين حتى أتاني يقين في هذه الكفار فهم مخاطبون بالتكاليف الشرعيه يوم القيامه يسئون عنها لكن اذا عمل من العبادات فانها لن تقبل منه قال عز وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعله هباء المنثوره قال علي عن رضاه هو كلمه المهراق وقال بعض بعض السلف هو كضاه الشمس يعني لا لا ينفع صاحبه لكن إذا أسلم الكافر في رمضان فأنه يكمل ما بقيا من الشهر ولا يلزم بقضاء ما فاته كيف؟ فالصوم يجب على كل مسلم بالغ خرج بذلك الصغير فإن الصغير كما جاء في السنن من حديث علي رضاه رفع القلم عن ثلاث وذكر الصغير حتى يبلغ فالصغير غير مخاطب بالتكاليف الشرعية لكن إذا صام الصغير صح صيامه جاء في البخاري أن أسرة كانوا يعودون أطفالهم على الصيام فإذا جاء الطفل وبكى أعطوه لعبة فإذا صام الصغير صح الصيامة وإن كان هو ليس مخاطب بالتكاليف الشرعية فإذا بلغ في رمضان فإنه يجب عليه أن يصوم ما بقي من الشهر ولا يلزم بقضاء ما فاته أو ما صامه قبل, قبل بلوغه فإلزم قلناه المسلم البالق العاقل وأما المجنون فإنه لا يلزم الصيام لقوله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذلك رايش والمجنون حتى يفيق والمجنون هو فاقد العقل وفاقد العقل له حالات إما فاقد العقل بالكلية هذا لا يصوم صام لا يصح من الصيام ولا يجب على ولي أمره وليه أن يدفع عنه كفارة عن كل يوم مسكين لأنه غير مخاطب مثل الكاليفة الشرعية أما ذا كان أسم عقله أسمع يغيب تارة ويرجع تارة كما, كما به بداية خرف أو نحو ذلك فهذا إذا كان العقل موجودا يوما أو يومين أو أكثر من ذلك أو أقل فهذا يصوم ويصلي في هذه الأيام التي عقله موجود فيها وأما إذا قابل العقل فانه لا يؤمر بالصيام ولا يؤمر بالصوم لكن إذا فاق المجنون من, من جنونه في في رمضان فإنه يكمل ما بقيا من الشهر ولا يؤمر بغضا ما فاتح الشرط الرابع أن يكون قادرا على الصيام ومعنى القدرة أن يكون مقيما صحيحا مقيما خرج بذلك المسافر صحيحا خرج بذلك المريض مثل الحائض والنفساء فهؤلاء لا يجب عليهم اسم الصوم فإن المريض إذا كان مرضه لا يرجى برؤه وهو المرض يقولها العنك السرطان مثلا أو مرض الكلا أو نحن من الأمراض المزمنة التي لا يرجى برؤه هذا له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين أما كان المرض يرجى برؤه أو يرجى زواله مستقبلا فهذا يفطر ومتى ما تيسر له اسم الصيام فانه يقضي ما عليه من صوم أما استمر معه المرض ومات فهذا لا شيء عليه ولا يقضي ولا يقضي عنه اسم الصيام أما حديث أبي هريرة في الصيحين من ماته عليه الصيام صام عنه وليه يقول هذا من ترك الصيام تكاسلا بمعنى أنه كان مريضا ثم شافه الله عز, عز وجل وكان بستطاعة أن يغضي هذه الأيام لكن تكاسل فقال سوف أغضي فيما بعد فعجلت المنية ومات هذا نعم يصام عنه أما من استمر معه المرض حتى مات فهذا لا يصام عنه فالمريض إذا كان يرجى برعه هذا يفطر ويغضي إذا تلعي السر له ذلك وتحسنت حالته وأما الذي مرضه لا يرجى برعه فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة وأما الحائض والنفساء والمرضع والحامل هذه النساء الأربعة إذا أصاب هنا العذر فإنه يفطرن في رمضان ومتى ما زال عنهن العذر أي طهرت اسم الحائض والقطعة دم النفساء وولدت الحامل وفطمة المرضع فهذه استغضي ما عليهم من الصيام هذا بالنسبة لمن يلزمه, يلزمه الصيام أن يكون مسلما وأن يكون بالقا عاقلا قادرا على الصيام فمن لزمه الصيام أيها الأخوة فإنه مأمور بأوامر ومنهي عن منهيات والكلمة اليوم بإذناء عن منهيات الصيام أي الأمور التي ينهى عنها الصائم في نهر رمضان وهي على نوعين النوع الأول ما يسمى بمنقصات الصيام والنوع الثاني ما يسمى بمفطرات الصيام منقصات الصيام هي التي تنقص أجر الصائم كما جاء في صحيح البخاري حديثه ابو هريره قال قال النبي عليه الصلاه والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في يدع طعامه وشرابه وفي وجاء عند ابن ماجه وصح الالباني عن ابو هريره مرفوعا رب الصائم الحظهم الصيام والجوع والعطش اي ليس له اجر على صيامه هذه منقصات الصيام وهي, وهي كثيرة منها أهفات اللسان كالغيبة والنميمة والكذب وغول الزور والأغاني ومنها ما يراه المسلم من غنوات الفاسدة ومجلات ماجنة ومنها ما يسمعه بأذنه من أغاني أو غير ذلك من الكلام المحرم هذه كلها تنقص أجل, تنقص أجل الصائم لأن الحكمة من الصيام هي تقوى الله هذه الحكمة من الصيام كما قال عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتقون فالحكمة من الصيام هي تقوى الله سبحانه وتعالى ولا تتحقق هذه التقوى إلا بترك المنهيات إما منقصات الصيام أي منقصات الأجر التي ذكرناها فهذا ينبغي المسلم أن يتركها لكي لا ينقص أجل صيامه النوع الثاني من المنهيات مفطلات الصيام أو مفشدات الصيام وهي الأمور التي متى ما تلبس بها الصائم فسد صيامه والمفسدات على, على نوعين مفسدات مجمع عليها أجمع أهل العلم أن الصائم إذا فعل هذه الأفعال فقد فسد صيامه منها الأكل والشرب تعمدا فقلنا تعمدا خرج بذلك من أكل أو شرب ناسيا قال عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواه البخاري أما إذا أكل أو شرب متعمدا في نهر رمضان فقد فسد صومه وتنازع العلماء هل يقضي أم لا ذهب الجمهور العلماء أنه يقضي من أفطر متعمداً عليه القضاء لحديث الرجل الذي جاء مع جاء في روايته بداود وصم يوماً مكانه لأنه أفطر متعمداً وذهب شيخ اسلام بن تيمية وابن القيم وابن رجب وطائفة من أهل, أهل العلم إلى أنه لا يقضي انما عليه التوبة فقط لما جاء في بعض الروايات استغفر الله والاستغفار قالوا أنه لما فعل من هذا الذنب العظيم وأما قالوا اسم رواية فصم يوما مكانه فإنها ضعيفة لكن قول الصيح هو قول الجمهور أنه يقضي يوما مكانه قالوا ومثل الأكل والشرب ما يقوم مقامهما من الأبر المغذية ومثل الفيتامينات هذه كلها تقوم مقام الأكل والشرب فالشاهد أن من أكل أو شرب متعمدا في نهاي رمضان فقد فشد صومه الثاني من المفسدات من جامع مع زوجته في نهاي رمضان متعمدا قلنا في نهاي رمضان خرج من جامع ليلا متعمدا خرج من جامع زوجته ناسيا فإن الصحيح أن من جامع زوجته ناسيا لا كفارة عليه وهذا رواية لأحمد وختارها شيخ اسلام بن تيمية والشيخ رحمد عثيمين رحمة الله على الجميع وهو القول الصحيح اما من جامع زوجته متعمدا في نهار رمضان فهذا فسد صومه بإجماع أهل العلم لا خلاف بينهم وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لأن هذا الفعل الكبير من من الكبائر وعليه الكفارة المغلظة عدق رقبه فإن لم يجد فيصم شهرين متتابعين فإن لم يستطع يطعم ستين مسكينة وعليه قضاء هذا اليوم مع الكفارة أما من جاء زوجته دون الفرج لأن الكفارة هي تكون في الجماع إذا كان في الفرج بمعنى أن الرجل أولج ذكره في فرج زوجته اما من جاء مع زوجته دون الفرج وأنزل هذا لا كفارة عليه عند أكثر اهل أهل العلم إنما عليه قضاء هذا اليوم فقط لو أن المرأة كانت حائض مثلا أعطي كيف فأتهى زوجها من, من غير الفرج لأن الفرج يحرم عليه حال الحيط فأنزل الزوج فهذا لا كفارته عليه إنما أفسد هذا اليوم فقط لكن كان الزوج مسافر هو زوجته وصائمان كلاهما صائم ثم بدله أن يجامع زوجته وجامعها وهما كانوا صيام فهذا لا شيء عليهما لأن المسافر لا يجب عليه الصيام إنشاء صاموا إنشاء وإنشاء أفطر وهذا قول أكثر اهل العلم الأمر الآخر إذا كان في قضاء رمضان أو كان في النوافل وجاء مع زوجته رجل يغضي رمضان وجاء مع زوجته فهذا لا كفارة عليه أو رجل صام نافلة من النوافل ثم جاء زوجته هذا أيضا لا كفارة عليه لأنه كفارة خاصة في نهار رمضان لمن كان مقيما كيف أما من كان مفطنا لعذر من الأعذار كان كبير سن مثلا وزوجته طهرت أثناء النهار ثم أراد أن يأتيها فهذا لا شيء عليهما الشاهد أن من جاء مع زوجته والمراء قلنا أن يولج الذكر في فرج زوجته فهذا فجل صوم بالإجماع وعليه الكفارة والتوبة كما مر لذلك استحب أهل العلم أن يبتعد الرجل عن زوجته في نهار رمضان وأن لا يقبلها وأن لا يواشرها حتى لا لا يستترج معه الأمر ويقع فيما لا تحمد عقباه فلو أن الإنسان ابتعد عنها اوخر هذا إلى الليل لكان أحوط له روى الدرغطني وغيره أن رجل سأل ابن عباس وكان شابا عن تقبير رجل زوجته فلم يرخص له ابن عباس ثم أتاه شيخ كبير فأسأل عن تغبير رجل زوجته فرخص له ابن عباس فقالوا ما بالهما ابن عباس فقال هذا كبير يعني ولا, ولا يضر قبل أو لم يقبل أما ذاك الشاب يخشى أن يستدرج معه الامر فيقع في على زوجته فإذا وقع يعني وقع فيه كبير من الكبائر وترتب عليه إفساد صيامة وترتب عليه كفارة مقلضة هو في غنى عنها أيضا من المفسدات المجمع عليها هي خروج دم الحيض من المرأة فإذا حاضت المرأة ولو في آخر دقيقة من النهار فقد فسد صومها كذلك نفست أي ولدت في آخر دقيقة من النهار فقد فسد صومها أما إذا طهرت قبل الفجر بدقيقة فهذه تغتسل وتصم أما إذا لم تغتسل حتى أذن الفجر فهذه أيضا تغتسل ولا, ولا يضر على دخول الوقت إذا نوت من الليل لأن الغسل أمر أمر والصيام أمر آخر فلو أن إنسانا جاء أهل من الليل ونام حتى الصباح ولم يغتسل ثم اغتسل صباحا فهذا لا شيء عليه والصيام الصحيح كذلك المرة إذا انغطع معناه الدم ليلا وأصبحت ولم تغتسل وهي ناوي الصيام فهذه تغتسل من الصباح كيف وتصوم ولا شيء عليها أيضا من المسجدات المجمع عليها هي الردة فإن الردة ولعذ بالله هي الرجوع من الإسلام إلى الكفر هذه الردة الرجوع من الإسلام إلى الكفر فإذا ارتد الإنسان فقد فسد صيامه بل فسد كل عباداته كما قال عز وجل ولو قد وحي إليك قبلك لأن اشركت إذا يحبطن عملك وإذا تكون من الخاسرين فالإنسان إذا أشترك فقد حبطت عنه الأعمال هذه الأربعة هي المشددات المجمع عليها عند أهل العلم وهي الأكل واشتر متعمدا والجماع متعمدا وخروج دم الحيض ودم النفاس والردة أما ما عداها من المفسدات فهي متنازع فيها بين أهل العلم بعضهم يراها مفسدة وبعضهم لا يراها مفسدة كالقطرة في العين مثلا قطرة العين أصيح أنها ليست مفسدة بالصيام لأنها لا تسمى أكلا ولا تسمى شربا كذلك قطرة الأذن أصيح أنها لا تفسد الصيام أبدا كذلك بخاخ الربو اصيح انه لا يفسد الصيام كذلك الاكسجين الذي يوضع على الفم اصيح انه لا يفسد الصيام لانه هواء في الجوف كيف كذلك اسم التحاميل التي توضع في الفرج اصيح انها لا تفسد الصيام كذلك المرهم الذي يوضع على العين او على الجروح اصيح انه لا يفسد الصيام لان هذه ليست اكل ولا شرب أما الحبوب التي ما تسمى بحبوب الضغط التي توضع تحت اللسان هذا يقول أهل العلم إذا كانت تذوب في الفم وينزي منها شيء إلى إلى الجوف فهذا تفزد الصائم أما كان لا ينزي منها شيء إلى الجوف فإنها لا تفزد الصائم هذا كيف؟ لكن غالب اسم الحبوب إنما هي تذوب مع في الجوف فهذه تفسد الصوم ايضا من الامور المتنازع فيها خروج الدم وخروج الدم على نوعين دم قليل كدم الجروح دم التحليل تحاليل الدم هذه لا تضر دم الرعاف هذه لا تفسد الصيام عند أكثر العلماء النوع الثاني هو الدم الكثير الغزير دم الحجامة او التبرع في الدم هذا الذي تنازع فيه العلماء هل هو مفسد للصيام أم لا على قولين مشهورين لها طائفة من العلماء إلى أن الدم الكثير يفسد الصيام وستدلوا بحديث أنس أفطر الحاجم والمحجوم أفضل الحاجم والمحجوم وهو حديث في السنن وهذا قول أكثر العلماء القول الثاني أن الدم مهما فحش فإنه لا يفشد الصيام وهذا هو مثل مالك ورواية لأحمد واختارها من حزم وغيرها من اسم العلماء وهو قول الشافعي أيضاً قسم قالوا بأن النبع سلم احتجم وهو صاعم طواه البخاري الأمر الآخر قالوا بأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديثه منسوخ كما قال الشافعي ذلك قال الشافعي حديث أفطر الحاجم والمحجوم اسمه كان في السنة الرابعة من هجرة وأما احتجم أنه سلم وهو الصائم قال كان في الثامنة أو نحو هذا وكذا قال ابن حزم ورجح هذا الشيخ الألباني بأنه حديث المنسوخ كيف؟ أيضا لكن ثبت عن علي بن طالب عنه أرضاه أنه قال الأحوط للصائم أن يحتجم ليلا هذا هو الأفضل أن المسلم يخرج من الخلاف لذلك ذكر السيوطي في كتابه الاشباه والنظائر ذكر قاعدة رحمه الله قال باسم بأ قاعدة الخروج من الخلاف مستحب الخروج من خلاف مستحب اي يستحب للمسلم ان يخرج من من خلاف وسدد الله بهذه القاعده في النبي عليه الصلاه والسلام دع ما يريبك لا ما يريبك وقال ان النبي عليه الصلاه والسلام فما اتغى الشبهات فقد استبرى دينه وعرضه فالمسلم ينبغي عليه أن يخرج من مساء الخلاف لكي يحتاط لدينه أما إذا اضطر المسلم إلى التبرف في نهارا أو اضطر إلى الحجام نهارا فالصحيح أن الصيام الصحيح ولا شيء عليه ومن المفسدات التي تنازع فيها اهل العلم هو القي هل, هل القي مفسد للصيام أم لا والقي هو الطعام الخارج من, من المعدة إن كان قليلا جدا فهذا يسمى غلس يسمى غلس والغلس لا يفتد الصيام عند العامة والله أعلم عند عامة العلمة لا يفتد الصيام أم من أكان كثيرا فهذا هو القي هذا جاء في حديث أبي هريرة في السنن أن النبع سلم قال من استقى أي طلب القي فعليه القضاء ومن ذرع القي فلا عليه بيّن عليه الصلاة والسلام أن من تعمد ذلك فهذا فستصيامه وعليه القضاء وأما من ذرعه القي أي خرج منه القي من غير تعمد فهذا لا شيء عليه ويكمل صيامه وهذا هو يقول عبد الله بن عمر روى مالك عن نافع أدب عمر كان يقول من استقى فعليه القضاء ومن ذرعه القي فلا شيء عليه فجاء قول ابن عمر كما في حديث أبي هريرة وهذا هو أرجح الأقوال في هذا المثلة أن من ذرعه فهذا لا شيء عليه وأما من استقف هذا هو الذي عليه القضاء أيضا من المسائل التي يذكرونها مسألة السواك الحنابلة كانوا يكرهون السواك بعد الزوال ويجزونه قبل الزوال ومثل الفرشات فرشات الأسلان هذه أيضا يعني كرهوها نهارا لكن الصحيح لا دليل على الكراها لأن الكراها أي الأخوة حكم شرعي وكل الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل لا يقال هذا حرام وهذا حلال هذا مستحب وهذا مكروه إلا بدليل لأن هذه أحكام شرعية والأحكام الشرعية لا بد فيها من دليل وليس هناك ثم الدليل على أن السواك قبل الزواج جائز وبعده اسم ليس بجائز كذلك فرشاة الأسنان ليس هناك دليل على كراهتها لكن قالوا ينبغي المسلم يعني أن يحترز أن لا يقع شيء من المعجون في جوفه أيضا من المسائل اسم قلع الضرس الصحة أن قلع الضرس لا يضر المسلم ما لم يعني يقع عندهم في الجوف أيضا من المسائل إذا أفضر المسلم ظنن مغيب الشمس ثم تبين أنها لم تغب أو أفضر أو تسحر ظنن أن الفجر لم يخرج فبين أن الفجر قد خرج أما إذا ظن أن الفجر لم يخرج وتسحر ثم تبين أن الفجر ستخرج هذا الصح لا شيء عليه عند أكثر أهل العلم وعندهم قاعدة تقول الأصل بقاء الليل الأصل بقاء الليل فمن أكل ظنن أنه لا زال بليل ثم تبين بعد الأكل أنه في نهار فهذا صيام وصيح ولا شيء عليه كما قال الشيء الإسلام تيمية. لكن المسأة الثانية إذا أفضر ظنن مغيب الشمس ثم تبين أن الشمس لم تغب فهذا ذهب أكثر العلماء إلى أن اسم الصيام هو باطل وستدلوا قالوا بأن القاعدة الأصل بقى النهار عكس القاعدة الأولى وذهب بعض السلف وهو اختيار شيخ اسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن المسلم إذا ظنن مغيب الشمس ظن يقينيا ثم تبين بعدما أفطر أن الشمس لم تغب قالوا لا شيء عليه واستدلوا بمجاه في صحيب بخاري قال بخاري باب إذا غربت الشمس وأفطر الصائم ثم خرجت قال باب إذا غربت الشمس وأفطر الصائم ثم ظهرت أي الشمس ثم ساغبت نعدها حديث هشام ابن عروة عن زوجته فاطمة عن اسماء قالت غربة الشمس على عهد النبع سلم فافطرنا ثم خرجت فقيل لهشام ابن عروة هل قضوا هذا اليوم؟ قال هشام لا بد من القضاء لا بدش من القضاء في موطة مالك عمر بالخطاب رمضاه قال افطرنا بسبب الغيم ولم نقضي فقالوا هذا هو الصحيح لأن هشاء بن علوة اجتهاد منه أسمى عنه ورضاها لم تذكر القضاء كيف؟ وعمر وعنه ورضاها لم يقضي ذلك قال الشيء والسلام التيمية إذا حجبت الشمس وأفضل الصائب ظنا أنها قد غربت قال فلا شيء عليه والله أعلم فيه في غور راجح في هذه في هذه المسألة ايضا من اسم المسائل المتناجع عليها عند أهل العلم مسألة المغمى عليه المغمى عليه المغمى عليه لو حالتان الحال الأولى أن يكون الغماء الشهر كله مثلا كل شهر مغمى عليه فهو ثم بعد ذلك أفاق هذا بإجماع العلماء أنه يقضي بالإجماع وليس هذا هو مسألة الخلاف إنما مسألة الخلاف عندهم إذا, إذا أقمي عليه في يوم ثم أفاق أثناء النهار معلت كيف؟ أو أفاق في الليل بعض العلماء يقولون إذا أفاق أثناء النهار مثلا أقمي عليه الفجر أو قبل الفجر ثم أفاغ العصر من غيبوبته قال فهذا صومه صيح ويكمل وبعضهم قال لا صومه باطل وعليه القضاء لأن حكمه يا إخوان ليس كحكم نائم النائم ما أن تيغضه قام فالنام إذا نام من الفجر إلى الليل صومه صيح عند عامة العلماء أما المغمالي لا فقد عقله ولم يبقى له عقل ولا أعلم هل يقوم أم لا فإذا قام في آخر الساعات من, من النهار قال بعض العلماء أن صومه ليس بالصحيح وعلي قضاء هذا اليوم وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا فاق أثناء النهار ولم يخرج النهار أن صيامه صحيح أعلم أما قالوا إذا أفاق بعد مغيب الشمس عليه القضاء هذا هو الصحيح في مسألة المغمى عليه لعلى هذا يعني ما يتيسر لأن الصوت بدأ اسمه يضعف أسرى عجل أن الفعل ما سمعنا وأن يوفقنا ما يحبوا يرضى والله أعلم وصل الله وسلم على سيدنا محمد